Bismille, hero, mynė, rahium. Alha, pontum, alha, pontum, alha, pontum, alha, pontum, pontum, pontum, pontum,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 فَمَن لَّمْ وَالْمُعْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَ فَعَصَى رَسُولَ نَرْبِهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّبِيَّا إِنَّا لَمَّا قَطَّرَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذن واعية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 إِنِّي ظَنَنْتُ وَأَنِّي مُلاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ أَطُوفُ وَادِيَنَّا كُلُّ وَشْرَبُ هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَن أوتي 118. فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت كتابي 119. ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية 113. هذوه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 116. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 117. إنه لقول رسول كريم 118. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 116. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين 117. ثم لقطعنا منه الوتين فَمَا فما منكم من أحد عنه حاجزين 119. وإنه وَإَِّلَ نَعلَمُ أن مِنْ كُُّ كَذبين وَإَِّهُ ل حَصَةُلَكَافِرين وَإَِّهُ ل حَقُّ الَقين فَسَبِّح بِسمِ رَبِّكَ الَّظين